إِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرُنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ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 بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون